يا حامل يا عينا يا كرام يا عينا يا يا علي صوت الدهر يا عينا يا كرام يا عينا يا كرام وين يا ابو يسيح رجع يا بن عم المختار يا حيدا يا كرا يا حيدا يا كرا اتوسلك يا بالحسن لا تطلع البارحة ظل ليد قلبه مروع اتوسلك يا بالحسن لا تطلع البارحة ظل ليد قلبه مروع مني ان امسي للمدماء تبززن من النوم شيء للمدمع شان بالحلم شفتك رحيت ما ترجع شان بالحلم شفتك رحيت ما ترجع ظليت نوحا ما نمت احتار يا حيدار يا, يا حيدار يا كرام يا حيدا يا كرام هو الياب الحمل أول كهم مكسور وحزين هو الياب الحمل أول كهم مكسور وحزين يسيح رجع يبن عم المختار يا حيدا يا كرام يا حيدا يا كرام ظلت تنوع وتبجي حتى الجدران تدري هميت علم على صوت القران طلت نوح وتبكي حتى الجدران تدري هميت على صوت القران نبره الدعاء اكمنت ناجي الرحمن نبره الدعاء اكمنت ناجي الرحمن صوتك امان ويجلي كل الاحزان صوتك امان ويجلي صوتك وحشه الليل النهار يا حدا يا كرام يا حيدا يا كرام وين يا ابو الحمل اوي قلب مكسور وحزين وين يا ابو من عمي مختار يا حيدا يا كرام يا حيدا يا كرام يتمنى بابك بس من عقيق من طلعتك لكن بهاي الصوار من بابك بس يمنعك يقدار من طلعتك لكن بها يتصوار اشلون مين عو تشف قالع خيبار اشلون مين عو تشف قالع خيبار ابي طريق اشلون فكرة تحيار ابي طريق اشلون فكرة تحيار غلب بابك يناديك مثلك ما صار يا حيدار يا حيدار وين يا ابو الحمل اوي قلب مكسور حزين وين يا ابو من, من عند المختار يا حيده ذكرى يا حيده ذكرى وحشه صرت انا ابغي عبك ظلمه شلون يا جرح الهجر شيل ما وحشه صرت انا عبك ظلمه شلون يا جرح الهجر شي لمه مو تدرب غيابك صعب ويلكمه مو تدرب غيابك صعب ويلكمه وانت البلسم شافي يا ابو اليمه وانت البلسم شافي يا ابو اليمه من غيبتك جرحن لتم بيه صار يا حدى يا حدى تم تسجيل في ستوديو ومؤسسة البقيعة الإسلامية الإخراج والهندسة الصوتية للمهندس فؤاد الراجي التوزيع رياض هاشم بصوت خادم الحسين مرتضى الميساني الكلمات للشعر حسين الفيصلي التصوير والمونتاج قاسم المالك